قال المتوسطون من أهل الإثبات ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق وباطل ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير له ونبطل ما معه من الباطل ونرده عليه فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين من غير أن ننتسب إلى ذي مقارنة وطائفة من غير أن ننتسب إلى ذي مقالة وطائفة معينة انتسابا يحملنا على قبول جميع أقوالها والانتصار لها بكل غاث وسمين ورد جميع أقوال خصومها ومكابرتها على ما معها من الحق حتى لو كانت تلك الاقوال منسوبه إلى رئيسها وطائفتها لبالغت في نصرتها وتقريرها وهذه آفة ما نجى منها إلا من انعم الله عليه وأهله لمتابعة الحق أين كان ومع من كان وأما من يرى أن الحق وقف مؤبد على طائفته وأهل مذهبه وحجر محجور على من زواهم ممن لعله أقرب إلى الحق والصواب منه فقد حرم خيرا كثيرا وفاته هدى العظيم قالوا وها نحن نجلس مجلس الحكومة بين هاتين المغارتين فمن أدل بحجته في موضع كان المحكوم له في ذلك الموضع وإن كان المحكوم عليه حيث يدلي خصمه بحجته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 فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ من كِتَابَ وَأُمِرْتُ لِأَعْضِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فأخبر تعالى أنه شرع لنا دينه الذي وصى به نوحا والنبيين من بعده وهو دين واحد ونهال على التفرق فيه ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم الموجب للاتفاق وعدم التفرق وأن الحامل على ذلك التفرق الباغي من بعضهم على بعض واراده كل طائفة أن يكون العلو والظهور لها ولقولها دون غيرها وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادرا عن هذا بعينه ثم أمر سبحانه نبيه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لأنبيائه وأن يستقيم كما أمره ربه وحذره من اتباع يهوى المتفرقين وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من كتاب وهذه حال المحق أن يؤمن بكل ما جاءه من الحق على لسان أي طائفة كانت ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بينهم وهذا يعم العدل في الأقوال والأفعال والآراء والمحاكمات فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأمم فهكذا وارثه ينتصب للعدل بين المقالات والاراء والمذاهب ونسبته منها إلى القدر المشترك بينها من الحق فهو اولى به وبتقريره والحكم لمن خاصم به ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد فما الحامل للتفرق والاختلاف وهو ربنا وربكم والدهن واحد ولكل عامل عمله لا يعدو إلى غيره ثم قال لا حجة بيننا وبينكم والحجة هنا هي الخصومة أي لا خصومة ولا وجه لخصومة بيننا وبينكم بعدما ظهر الحق وأسر صلحه وبانت أعلامه وانكشفت الغمة عنه وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدري ما يقول وأن الدين الاحتجاج فيه كيف والقرآن من أوله لا أخذه حجج وبراهين على أهل الباطل قطعيه يقينية وأجوبة لمعارضاتهم وإفساد لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين وإخبار عن أنبيائه ورسله بإقامة الحجج والبراهين وأمر لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن وهل تكون المجادله إلا بالاحتجاج وإفساد حجر الخصم؟ وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن وقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم جميع طوائف الكفر أتم مناظره وقام عليهم ما افحم به من الحجج حتى عدل بعضهم إلى محاربته بعد أن عجز عن رد قوله وكسر حجته واختار بعضهم مسالمته ومتاركته وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر كل ذلك بعد إقامة الحجج عليهم وأخذها بكظمهم وأسرها لنفوسهم وما استجاب لهم من استجاب إلا بعد أن وضحت له الحجه ولم يجد إلى ردها سبيلا فما خالفه وعداؤه إلا عنادا منهم وميلا إلى المكابرة بعد اعترافهم بصحة حجره وأنها لا تدفع فما قام الدين إلا على ساق الحجة فقوله لا حجة بيننا وبينكم اي لا خصومة فإن الرب واحد فلا وجه الخصومة فيه ودينه واحد وقد قامت الحجة وتحقق البرهان فلم يبقى للاحتجاج والمخاصمة فائدة فإن فائدة الاحتجاج ظهور الحق يتبع فإذا ظهر وعنده المخالف وتركه جحودا وعنادا لم يبقى للاحتجاج فائدة فلا حجة بيننا وبينكم أيها الكفار فقد وضح الحق واستبال ولم يبق إلا الإقرار به أو العناد والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي للمحق على الموطل وإريه المصير قالوا وها نحن نتحرى القصة بين الفريقين عملا بقوله صلى الله عليه وسلم المقصطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وامهولوا ويكفي في هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قالوا قد أصاب أهل الإثمات من المعتزلة في قولهم إن الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع وان الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه وأنه لم يجئ بما يخالف العقل والفطره وان جاء بما تعجز العقول عن إدراكه والاستقلال به فالشرائع جاءت بمحارات العقول لا محالاتها وفرق بينما لا تدرك العقول حسنه وبينما تشهد بقبحه فالأول مما يأتي به الرسل دون الثاني، وأخطأ في ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلا كما تقدم، وأصابوا في يثبات الحكمة لله تعالى وأنه سبحانه لا يفعل فعلا خاليا عن الحكمة، بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة له، وأخطأ في موضعين، أحدهما أنهم اعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق، ولم يعيدوها إلى الخالق سبحانه على فاسد أصولهم في نفي قيام الصفات به فنفعوا الحكمة من حيث أثبتوها وجهدوها من حيث أقروا بها الموضع الثاني أنه وضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقولهم وأوجبوا على الرب تعالى بها وحرموا وشبهوه بخلقه في أفعاله بحيث ما حسن منهم حسن منه ومن قبح منهم قبح منه فلزمتهم بذلك اللوازم الشنيعة وضاق عليهم المجال، وعجزوا عن التخلص عن تلك الإلزامات، ولو أنهم أثبتوا له حكمة تليق به لا يشبه خلقه فيها، بل نسبتها إليه كنسبة صفاته إلى ذاته، فكما أنه لا يشبه خلقه في صفاته، فكذلك في أفعاله، ولا يصح الاستدلال بقبح القبيح وحسن الحسن منهم على ثبوت ذلك في حقه تعالى، ومنها نستطال استطال عليهم النفاة وصاحوا عليهم من كل قطر، واقاموا عليهم ثائرة الشلاء واصابوا ايضا في قولهم بأن الرب تعالى لا يمتنع في نفسه الوجوب والتحريم وأخطأوا في جعل ذلك تابعا لمقتضى عقولهم وارائهم بل يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه هو على نفسه فهو الذي كتب على نفسه الرحمه واحق على نفسه نصر المؤمنين واحق على نفسه ثواب المطيعين وحرم على نفسه الظلم كما جعله محظما بين عباده وأصابوا في قولهم إنه سبحانه لا يحب الشدا والكفر وأنواع الفساد بل يكرهها وأنه يحب الإيمان والخير والبر والطاعة ولكن أخطأوا في تفسير هذه المحبة والكراهه بمجرد معاني المفهومه من ألفاظ خلقها في الأواي أو في الشجرة ولم يجعلوها صفات قائمة به تعالى على فسد أصولهم في التعطيل ونفي الصفات فنفوا المحبة والكراهه من حيث أثبتوها فاعدوها إلى مجرد الشرع ولم يثبتوا لها حقيقة قائمة بذاتها فإن شرع الله هو أمضه ونهيه ولم يقم به عندهم أمر ولا نهي فحقيقة قولهم أنه لا شرع ولا محبة ولا كراهه، وإن زخرفوا القول وتحيلوا لإثبات ما سدوا على نفوسهم طريق إثباته وأصابوا أيضا في قولهم إن مصلحة المامور تنشأ من الفعل تارة ومن الأمر أخرى فرب فعل لم يكن منشا لمصلحة المكلف فلما أمر به صار منشا لمصلحته بالامر ولو توسطوا هذا التوسط وسلكوا هذا المسلك وقالوا أن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به تاره ومن الأمر تاره ومنهما تارة ومن العزم المجرد تارة لن تصفوا من خصومهم فمثال الأول الصدق والعفة والإحسان والعدل فإن مصالحها ناشئة منها ومثال الثاني تجرد في الإحرام وتطاهر بالتراب والسعي بين الصفة والمروة ورمي الجمار ونحو ذلك فإن هذه الأفعال لو تجردت عن الأمر لم تكن منشأا لمصلحة فلما أمر بها نشأت مصلحتها من نفس الأمر ومثال ثالث الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدود وأكثر الأحكام الشرعية فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر مع فالفعل يتضمن مصلحة والأمر به يتضمن مصلحة أخرى فالمصلحة فيها من وجهين ومثال الرابع أمر الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ولده فإن المصلحة إنما نشأت من عزمه على المأمور به لا من نفس الفعل وكذلك أمره نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بخمسين صلاء فلما حصرتم المصلحة في الفعل وحده تسلط عليكم خصومكم بأنواع المناقضات والإلزامات قالوا وقد اصاب النفات حيث قالوا إن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة وأن الله لا يعذبهم قبل البعثة ولكنهم نقضوا الأصل ولم يطردوه حيث جوزوا تعذيبا من لم تقوم عليه الحجة أصلا من الأطفال والمجانين ومن لم تبلغ الدعوة وأخطأوا في ذسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينها فجعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا فركب في العقول والفطر التفريقة بينهما كما ركب في الحواس التفريقة بين الحلو والحامض والمرض والعذب والسخن والبارد والضار والنافع فزعم فات أنه لا فرق في نفس الأمر اصلا بين فعل وفعل في الحسن والقبح وإنما يعود الفرق إلى عالة مجردة او وهم أو خيار أو مجرد الأمر والنهي وسلبوا الأفعال خواصها التي جعلها الله عليها من الحسن والقبح فخالفوا الفطر والعقول وسلطوا عليهم خصومهم بأنواع الالزامات والمناقضات الشنيعة جدا ولم يجدوا إلى ردها سبيلا إلا بالعناد وجحد الضرورة وأصابوا في نفيهم الإجابة والتحريم على الله الذي أثبتته القدرية من المعتزله ووضعوا على الله شريعة بعقولهم قادتهم إلى ما لا قبل لهم به من اللوازم الباطلة وأخطأوا في نفيهم عنه إجاب ما أوجبه على نفسه وتحريم ما حرمه على نفسه بمقتضى حكمته وعدله وعزته وعلمه. وأخطأوا أيضا في نفيهم حكمته تعالى في خلقه وأمره فانه لا يفعل شيئا لشيء ولا يمر بشيء لشيء. وفي إنكارهم الأسباب والقوى التي أودعها الله في الأعيان والأعمال واجعلهم كل من دخلت في القرآن لتعليل افعاله وأوامره، لا معاقبة وكل باء دخلت لربط المسبب بسببه باء مصاحبة فنفوا الحكم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله وردوها إلى العلم والقدرة فجعلوا مطابقة المعلوم للعلم ووقوع المقدور على وفق القدرة هو الحكمة ومعلوم أن وقوع المقدور بالقدرة ومطابقه المعلوم للعلم غير الحكمة والغايات المطلوبة من الفعل وتعلق القدرة بمقدورها والعلم بمعلومه أعم من كون المعلوم والمقدور مجتملا على حكمة ومصلحة أو مجردا عن ذلك والأعم لا يشعر بالأخص ولا يستلزمه وهل هذا في الحقيقة إلا نفي للحكمة وإثبات لأمر آخر وأخطار أيضا في تسويتهم بين المحبة والمشيئة وأن كل ما شاءه الله من الأفعال والأعيان فقد أحبه ورضيه وما لم يشاءه فقد كرهه وأبعضه فمحبته مشيئته وإرادته العامة وكراهته وبغضه عدم مشيئته وإرادته فلازم من ذلك أن يكون إبليس محبوبا له وفرعون وهامان وجميع الشياطين والكفار بل أن يكون الكفر والفسوق والظلم والعدوان الواقعة في العالم محبوبة له مرضية وأن يكون الإيمان والهدى ووفاء العهد والبرو التي لم توجد من الناس مكروهة مسخوطة له ممقوتة عنده فسووا بين الأفعال التي فاوت الله بينها وسووا بين المشيئة المتعلقة بتكوينها وإيجادها والمحبة المتعلقة برضا بها واختيارها وهذا مما استطال به عليهم خصومهم كما استطالوا هم عليهم حيث أخرجوها عن مشيئة الله وإرادته العامة ونفوا تعلق قدرته وخلقه بها فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب ما معهم من الباطل وهدى الله أهل السنة الذين هم وسط في المقالات والنحل لما اختلف الفريقان فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فالقدريه حجر على الله وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنها وخصومهم من الجبلية جوزوا عليه كل فعل ممكن يتنزه عنه سبحانه إذ لا يليق بغناه وحمده وكماله ما نزه نفسه عن وحمد نفسه بأنه لا يفعله فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل والقدريه أثبتوا له حكمة وغاية مطربة من أفعاله على حسب ما أثبته لخلقه والجبرية نفوا حكمته اللائقة به التي لا يشابهه فيها أحد والقدريه قالت إنه لا يريد من عباده طاعتهم وإيمانهم وإنه لا يشاء ذلك منهم والجبرية قالت إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من فاعله والقدرية قالت إنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو الأصلح له والجبرية قالت إنه يجوز ان يعذب أولياءه وأهل طاعته ومن لم يعصيه قط ويناعم أعدائه ومن كفر به وأشرك ولا فرق عنده بين هذا وهذا فليعجب العاقل من هذا التقابل والتباعد الذي يزعم كل فريق أن قولهم هو محض العقل وما قال باطل بصريح العقل وكذلك القدرية قالت إنه ألقى إلى عباده زمام الاختيار وفوض إليهم المشيئة والإرادة وإنه لم يخص أحدا منهم دون أحد بتوفيق ولا لطف ولا هدايه بل ساوا بينهم في مقدوره ولو قدر أن يهدي أحدا ولم يهده كان بخلا فإنه لا يهدي أحدا ولا يضله إلا بمعنى البيان والإرشاد أما خلق الهدى والضلال فهو إليهم ليس إليه وقالت الجبرية إنه سبحانه أجبر عباده على أفعالهم بل قالوا إن أفعالهم هي نفس أفعاله ولا فعل لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة وإنما يعذبهم على ما فعله هو لا على ما فعلوا والنسبة أفعالهم إليه كنسبة حركات الأشجار والمياه والجمادات فالقدريه سلبه قدرته على أفعال العباد ومشيئته لها والجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله وأنهم ليسوا فاعلين لها في الحقيقة ولا قادرين عليها فالقدرية سلبته كمال ملكه والجبريه سلبته كمال حكمته والطائفتان سلبته كمال حمده وأهل السنة الوسط أثبتوا كمال الملك والحمد والحكمة فوصفوه بالقدرة التامة على كل شيء من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم واثبتوا له الحكمة التامة في جميع خلقه وأمره وأثبتوا له الحمد كله في جميع ما خلقه وأمر به ونزهوه عن دخوله تحت شريعة يضعها العباد بآرائهم كما نزهوه عما نزه نفسه عنه مما لا يلق به فاستولوا على محاسن المذاهب وتجنبوا أردأها ففازوا بالقدح المعلى وغيرهم طاف على ابواب المذاهب ففاز بأخص المطالب والهدى هدى الله يختص به من يشاء من عباده فصل إذا عرفت هذه المقدمات فالكلام على كلمات اللفات من أولو أحدها قولكم لو قدر الإنسان نفسه وقد خلق تام الخلقة تام العقل دفعة واحدة من غير تأدب بتأديب الابوين ولا تعلم من معلم ثم عرض عليه أمران أحدهما أن الواحد أكثر من الاثنين والآخر أن الكذب قبيح لم يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني تقدير مستحيل ركبتم عليه غير معلوم الصحة فإن تقدير الإنسان كذلك محال الوجه الثاني سلمنا امكان التقدير لكن لما قلتم بأنه لا يتوقف في كون الواحد نصف الاثنين ويتوقف في كون الكذب قبيحا بعد تصور حقيقته فلا نسلم أنه إذا تصور ما هي الكذب توقف في الجزم بقبحه وهل هذا إلا دعوة مجردة؟ الوجه الثالث سلمنا أنه قد يتوقف في الحكم بقبحه ولكن لا يلزم من ذلك أنه لا يكون قبيحا لذاته وقبحه معلوم للعقل وتوقف الذهن في الحكم العقلي لا يخرجه عن كونه عقليا ولا يجب تساوي في العقليات إذ بعضها أجلى من بعض فإن قلتم فهذا التوقف ينفي أن يكون الحكم بقبحه ضروريا وهو يبطل قولكم قلنا هذا إنما لازم من التقدير المستحيل في الواقع والمحال قد يلزمه محال آخر سلمنا أنه ينفي كون الحكم بقبحه ضروريا ابتداء فلما قلتم إنه لا يكون ضروريا بعد التأمر والنظر والضروري أعم من كونه ضروريا ابتداء بلا واسطه أو ضروريا بواسطة ونفي الأخاص لا يستلزم نفي العام ومن ادعى سلب الوسائط عن الضروريات فقد كابر أو اصطلح مع نفسه على تسمية الضروريات بما لا يتوقف على واسطة الوجه الرابع أن التصور ماهيه الكذب يقتضي جزم العقل بقبحه ونسبة الكذب إلى العقل كنسبة المتنافرات الحسية إلى الحس فكما أن إدراك الحواس المتنافرات يقتضي نفرتها عنها فكذلك إدراك العقل لحقيقه الكذب ولا فرق بينهما إلا فرق ما بين إدراك الحس وإدراك العقل فإن جاز القدح في مدركات العقول وحكمها فيها بالحسن والقبح جاز القدح في مدركات الحواس الوجه الخامس أنك فتحتم باب السفصاط فإن القدح في معلومات العقول ومجاباتها كالقدح في مدركات الحواس وموجباتها فمن لجى إلى المكابرة في المعقولات فغد فتح باب المكابرة في المحسوسات ولهذا كانت السفصطة حالا تعرض في هذا وهذا وليس مذهبا لأمة من الناس يعيشون عليه كما يظنه بعض أهل المقالات ولا يمكن أن تعيش أمة ولا أحد على ذلك ولا تتم له مصلحة وإنما هي حال عارضة لكثير من الناس ويتكثر وتقل وما من صاحب مذهب باطل إلا وهو مرتكب للسفساطة شاء أم أبا وسنذكر إن شاء الله فصلا فيما بعد نبين فيه أن جميع أرباب المذاهب الباطلة سوف إصطائية صريحاً ولزوما قريبا وبعيدا الوجه سادس قولكم من حكم بأن هذين الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول جوابه أنكم إن أردتم بالتسوية كونهما معقولان في الجملة فمن أين يخرج عن قضايا العقول من حكم بذلك وهل الخارج في الحقيقة عنها إلا من منع هذا الحكم؟ وإن أردتم بالتسوية الاستواء في الإدراك وأنك ليهما على رتبة واحدة من الضرورة فلا يلزم العدم هذا الاستواء أن لا يكون العلم بقبح الكذب عقلية الوجه السابع قولكم لو تقرر عند المثبت أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق كان الأمران في حكم التكليف على وطيرات واحدة كلام لا يرتضيه عاقل فإن من المتقرر أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق وإنما يعود نفع الصدق وضرر الكذب على المكلف ولكن ليد شعري من أين يلزم أن يكون هذان الضدان بالنسبة إلى التكليف على وطيرة واحدة؟ وهل هذا إلا مجرد تحكم ودعوة باطلة؟ الوجه الثامن أنه لا يلزم من كون الحكيم لا يتضرر بالقبح ولا ينتفع بالحسن أن لا يحب هذا ولا يبغض هذا؟ بل تكون نسبتهما إليه نسبة واحدة، بل الامر بالعكس وهو ان حكمته تقتضي بغضه للقبيح وان لم يتضرر به ومحبته للحسن وان لم ينتفع به وحينئذ فيقلب هذا الكلام عليكم ونكون أسعد به منكم فنقول لو تقرر عندنا في أن الله تعالى حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها لعلم أن الأمرين عن الصدق والكذب بالنسبة إلى شرعه وتكليفه متباينان غايه التباين متضادان وأنه يستحيل في حكمته التسوية بينهما وأن يكون على وتيره واحدة ومعلوم أن هذا هو المعقول وما ذكرتمه خارج عن المعقول الوجه التاسع قولكم إن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية وان الحسن والقبح غير داخلين في صفاتهما الذاتيه ولا يلزمهما في الوهم والبديهه ولا في الوجود ضروره جوابه انكم ان اردتم ان الحسن والقبح لا يدخل في مسمى الصدق والكذب فمسلم ولكن لا يفيدكم شيئا فان غايته انما يدل على تغير المفهومين فكان ماذا وان اردتم ان ذات الصدق والكذب لا تقتضي الحسن والقبح ولا تستلزمهما فالهذا إلا مجرد المذهب ونفس الدعوة وهو مصادره على المطلوب وخصومكم يقولون إن معنى كونهما ذاتيين للصدق والكذب أن ذات الصدق والكذب تقتضي الحسن والقبح وليس مرادهم أن الحسن والقبح صفة داخلة في مسمى الصدق والكذب وأنتم لم تبطلوا عليهم هذا الوجه العاشر قولكم ولا يلزمهما في الوهم بالبديهة ولا في الوجود دعوة مجردا كيف وقد علم بطلانها بالبرغان والضرورة؟ الوجه الحادي عشض قولكم إن من الأخبار التي هي صادقة ما يلام عليه مثل الدلالة على من هرب من ظالم ومن الأخبار التي هي كاذبة ما ينثاب عليها مثل إنكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحا في حد الكذب ولا لزمه في الوهم ولا في الوجود ولا يجوز أن يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودا وعدما جوابه من وجوه أحدها أن لا نسلم أن الصدق يقبح في حال ولا أن الكذب يحسن في حال أبدا ولا تنقلب ذاته وإنما يحسن اللوم على الخبر الصادق من حيث لم يعرض المخبر ولم يوري بما يقتضي سلامة النبي أو الولي الوجه الثاني أنه أخبر بما لا يجوز له الإخبار به لاستلزامه مفسرة راجحة ولا يقتضي هذا كون الصوق قبيحة بل الإخبار بالصدق هو القبيح وفرق بين النسبة المطابقات التي يصدق وبين الإعلام بها فالقبح إنما نشأ من الإعلام لا من النسبة الصادقة والإعلام غير ذاتي للخبر ولا داخل في حده إذ الخبر غير الإخبار ولا يلزو من كون الإخبار قبيحا أن يكون الخبر قبيحا وهذه الدقيقة غفل عنها الطائفتان كلاهما الوجه الثالث أن قبح الصدق وحسن الكذب المذكورين في بعض المواضع لمعارضة مصلحة أو مفسدة راجحة لا يقتضي عدم اتصاف ذهد كل منهما بحكمه عقلا فإن العلل العقلية والأوصاف الذاتية المقتضية لأحكامها قد تتخلف عنها لفوات شرط أو قيام مانع ولا يجب ذلك سلب اقتضائها لأحكامها عند عدم المانع وقيام الشرط وقد تقدم تقرير ذلك الوجه الثاني عشر قولكم إنه لم يبق للمثبتين إلا الاسترواح إلى عادة الناس من تسمية ما يضرهم قبيحا وما ينفعهم حسنا كلام باطل فإن استرواحهم إلى ما ركبه الله تعالى في عقولهم وفطرهم وبعث رسوله بتقديره وتكميله من استحسان الحسن واستقباح القبيح الوجه الثالث عشر قولكم إنها تختلف بعادة قوم دون قوم وزمان دون زمان ومكان دون مكان وإضافة دون إضافة فقد تقدم أن هذا الاختلاف لها يخرج هذه القبائح والمستحسنات عن كون الحسن والقبح ناشئا من ذواتها وأن الزمان المعين والمكان المخصوص والشخص القابل والإضافة شروط لهذا الاقتضاء على حد اقتضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارها فإن اختلافها بالأزمنة والأمكنة والأشخاص والإضافات لا يخرجها عن الاقتضاء الذاتي ونحن لا نعني بكون الحسن والقبح ذاتيين إلا هذا والمشاحة في الاصطلاحات لا تنفع طالب الحق ولا تجدي عليه إلا المناكدة والتعنت فكم تعيد وتبدو في الذاتي وغير الذاتي سموا هذا المعنى بما شئتم ثم إن أمكنكم إبطاله فأبطلوه الوجه الرابع عشر قولكم نحن لا ننكر استهار القضايا الحسنة والقبيحة من الخلق وكونها محمولة مشكورة مثنى على فاعلها أو مذموما ولكن سبب ذكرها إما تدين بالشرائع وإما الأغراض ونحن انما ننكرها في حق الله عز وجل الانتفاء الاغراض عنه فهذا معترك القول بين الفرق في هذه المساله وغيرها فنقول لكم ما تعنون معاشر النفاه بالاغراض التي نفيتموها عن الله عز وجل ونفيتم لاجلها حسن اوامره الذاتيه وقبح نواهي الذاتيه وزعمتم لاجلها انه لا فرق عنده بين مذمومها ومحمودها وانها بالنسبه اليه سواء ساخبرونا عن مرادكم بهذا اللفظه البدعيه المحتمله ا تعنون بها الحكم والمصالح والعواقب الحميده والغايات المحبوبه التي يفعل ويامر لاجلها ام تعنون بها امرا وراء ذلك يجب تنزيه الرب عنه كما يشعر به لفظ الاغراض من الارادات الفاسده والامور التي يكون الفاعل محتاجا اليها مستفيدا لها من غيره أم ماذا تعنون بالأغراض؟ فإن أردتم المعنى الأول فنفيكم إياه عن أحكام الحاكمين مذهب لكم خالفتم به الصريح المنقول وصريح المقول وأتيتم بلا تقر به العقول من فعل فاعل حكيم مختار لا لحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية محمودة ولا عاقبة مطلوبة بل الفعل عدمه بنسبة إليه سيان بل الفعل عدمه بنسبة إليه سيان وقلتم ما تنكره الفطر والعقول ويرده التنزيل والاعتبار وقد قررنا من ذكر الحكم بالباهرة في الخلق والأمر ما تقر به عين كل طالب للحق وها هنا من أدلة إثبات الحكم المقصودة بالخلق والأمر أضعاف وأضعاف ما ذكرنا بل لا نسبة لما ذكرناه إلى ما تركناه وكيف يمكن إنكار ذلك والحكمة في خلق العالم وأجزائه ظاهرة لمن تأملها باديه لمن أبصرها وقد ما سطوضها على صفحات المخلوقات يقرأها كل عاقل كاتب وغير كاتب نصبت شاهدة لله بالوحدنية والربوبيه والعلم والحكمة واللطف والخبرة تأمل سطور الكائنات فإنها من البلاء الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خل الله باطل وعمل النصوص على ذلك فمن طلبها بهرته كثرتها وتطابقها ولعلها أن تزيد على المئين وما يخيله النفات لحكمة الله تعالى أن إثباتها يستلزم افتقارا منه واستكمالا بغيره فهوس ووساوس فإن هذا بعينه وارد عليهم في أصل الفعل وأيضا فهذا إنما هو إكمال للصنع لا استكمال بالصنعة وأيضا فإنه سبحانه فعاله عن كماله فإنه كمل ففعل لا أن كماله عن فعاله فلا يقالوا فعال فكمل كما يبقى للمخلوق وأيضا فإن مصدر الحكمة ومتعلقه وأسبابها عنه سبحانه فهو الخالق وهو الحكيم وهو الغني من كل وجه أكمل الغنى وأتمه وكمال الغنى والحمد في كمال القدرة والحكمة والمحال أن يكون سبحانه وتعالى فقيرا إلى غيره فإذا كان كل شيء فهو فقير إليه من كل وجه وهو الغني المطلق عن كل شيء فأي محذور في إثبات حكمته مع احتياج مجموع العالم وكل ما يقدر معه إليه دون غيره والغني إلا ذلك ولله سبحانه في كل صنع من صنائعه وأمر من شرائه حكمة بائرة وآية ظاهرة تدل على وحدانيته وحكمته وعلمه وغناه وقيوميته وملكه لا تنكرها إلا العقول السخيفه ولا تنبع عنها إلا الفطر المنكوسة ولله في كل تسكينة وتحريكة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وبالجملة فنحن لا ننكر حكمة الله ولا نساعدكم على جحدها لتسميتكم إياها أغراضا وإخراجكم لها في هذا القالب فالحق لا ينكر لسوء التعبير عنه وهذا اللفظ بدعي لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أطلقه أحد من أيبة الإسلام وأتباعهم على الله وقد قال الإمام أحمد لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت فهل ننكر صفات كماله سبحانه لأجل تسمية المعطلة والجهنية لها أعراضا؟ ولأرباب المقالات أغراض في سوء التعبير عن مقالات خصومهم وتخيلهم لها أقبح الألفاظ وحسن التعبير عن مقالات أصحابهم وتخيلهم لها أحسن الالفاظ وأتبعهم محبوسون في قيود تلك العبارات ليس معهم في الحقيقة سواها بل ليس مع المتوعين غيرها وصاحب البصيرة لا تخوله تلك العبارات الهائلة بل يجرد المعنى عنها ولا يكسوه عبارة بينها ثم يحمله على محل الدليل السالم عن المعارض فحينئذ يتبين له الحق من الباطل والحال من العاطل الوجه الخامس عشر قولكم مستند الاستحسان والاستقباح التدين بالشرائع يقال لا ريب أن التدين بالشرائع يقتضي الاستحسان والاستقباح ولكن الشرائع إنما جاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها فما كان في الفطرة مستحسنا جاءت الشريعة باستحسانه فكسته حسنا إلى حسنه فصار حسنا من الجهتين وما كان في الفطرة مستقبحاً جاءت الشريعة باستقباحه فكسته قبحا إلى قبحه فصار قبيحا من الجهتين وأيضاً فهذه هذه القضايا مستحسنة ومستقبحة عندما لم تبلغ الدعوة ولم يقر نبوة وأيضاً في الرسول بالأمر بحسنها والنهي عن قبيحها دليل على نبوته وعلم على رسالته كما قال بعض الصحابة وقد سئل عمه وجب إسلامه فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل فقال العقل ليته أمر به فلو كان الحسن والقبح لم يكن مركوزا في الفطر والعقول لم يكن ما أمر به الرسول ونهى عنه عالما من أعلام صدقه ومعلوم أن شرعه ودينه عند الخاصة من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوته كما تقدم الوجه السادس عشر قولكم في مثارات الغلط التي يغلط الوهم فيها إنها ثلاث مثارات الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبيح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره من حيث إنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طبع مشغوف بنفسه فيقضي بالقبح مطلقا فأصاب في أصل الاستقباح وأخطأ في إضافة القبح إلى ذات الشيء وغفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه وأخطأ في حكمه بالقبح مطلقا ومن شاءه عدم الالتفات إلى غيره فحاصله أمران أحدهما أنه إنما قضى بالحسن والقبح لموافقته غرضه ومخالفته الثاني أن هذه الموافقة والمخالفه ليست عامة في حق كل شخص وزمان ومكان بل ولا في جميع أحوال الشخص هذا حاصل ما طولتم به فيقال لا ريب أن الحسن يوافق الغرض والقبح يخالفه لكن موافقة هذا ومخالفة هذا هي لما قام بكل واحد من الصفات التي اوجبت الموافقة والمخالفة إذ لو كان سواء في نفس الأمر وذواتهما لا تقتضي حسنا ولا قبحا لم يختص أحدهما بالموافقة والآخر بالمخالفة ولم يكن أحدهما بما اختص به أو لا من العكس فما لجأتم إليه من موافقة الغرض ومخالفته من أكبر الأدلة على أن ذات الفعل متصفة بما لأجله وافق الغرض وخالفه وهذا كموافقة الغرض ومخالفته في الطعوم والأغذية والروائح فإن ما لا منها الإنسان ووافقه مخالف بالذات والوصف لما نافره منها وخالفه ولم تكن تلك الملائمه والمنافرة لمجرد العادة بل لما قام بالملائم والمنافر من الصفات ففي الخبز والماء واللحم والفاكهة من الصفات التي اقتضت ملائمتها الإنسان ما ليس في التراب والحجر والقصب والعصف وغيرها ومن ساوى بين الأمرين فقد كبر حسه وعقله فهكذا ما لائم العقول والفطر من الأعمال والأحوال وما خالفها هو لما قام بكل منها من الصفات التي اختصت به فأوجب الملاءمة والمنافرة فملاءمة العدل والإحسان والبر للعقول والفطر والحيوان هي لما اختصت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست في الظلم والإساءة وليست هذه الملاءمة والمنافرة لمجرد العادة والتدين بالشرائع بل هي أمور ذاتية لهذه الأفعال وهذا مما لا ينكره العقل بعد تصوره الوجه السابع عشر أن لا ننكر أن للعاده واختلاف الزمان والمكان والإضافة والحال تأثيرا في الملائمه والمنافرة ولا ننكر أن الإنسان يلائمه معداده من الأغذية والمساكن والملابس وينافره ما لم يعتده منها وإن كان أشرف منها وأفضل ومن هذا إلف الاوطان وحب المساكن والحنين إليها ولكن هل يلزم من هذا أن تكون الملائمه والمنافرة كلها ترجع إلى الالف والعادة المجردة؟ ومعلوم أن هذا مما لا سبيل إليه إذ الحكم على فرد جزئي من أفراد النوع لا يقتضي الحكم على جميع النوع واستلزام الفرد المعين من النوع للازم معين لا يقتضي استلزام النوع له وثبوت خاصة معينة, معينة للفرض الجزئي لا يقتضي ثبوتها للنوع الكلي الوجو الثامن عشر ان غاية ما ذكرتم من خطأ الوهم في اعتقاده إضافة القبح إلى ذات الفعل وحكمه بالاستقباح مطلقا مما قد يعرض في بعض الأفعال فهل يلزم من ذلك أنه حيث قضى بهاتين القضيتين يكون غالطا بالنسبة إلى كل فعل ونحن إنما علمنا غلطه فيما غلط فيه لقيام الدليل العقلي على غلطه فأما إذا كان الدليل العقلي مطابقا لحكمه فمن أين لكم الحكم بغلطه؟ فإن قلتم إذا ثبت أنه يغلط في حكم ما لم يكن حكمه مقبولا إذ لا ثقة بحكمه؟ قلنا إذا جوزتم أن يكون في الفطرة حاكمان حاكم الوهم وحاكم العقل ونسبتم حكم العقل إلى حكم الوهم وقلتم في بعض القضايا التي يجزم العقل بها هي من حكم الوهم؟ لم يبق لكم وثوق بالقضايا التي يجزم بها العقل ويحكم بها لاحتمال أن يكون مستندها حكما الوهم لا حكم العقل فلا بد لكم من التفريق بينهما ولا بد للتفريق أن تكون قضاياه ضرورية ابتداء وانتهاء وإذا جوزتم أن يكون بعض القضايا الضرورية وهمية لم يبق لكم طريق إلى التفريق الواجه التاسع عشر. أن هذا الذي فرض تموه في من يستقبح شيئا لمخالفة غرضه واستحسنه لموافقة غرضه أو بالعكس إنما مولده الحسيات غالبا كالمآكل والملابس والمساكن والمناكح فإنها بحسب الدواعي والميول والعوائد والمناسبات فهو انما يكون في الجزئيات وأما الكليات العقلية فلا يكاد يعرض فيها ذلك فلا يكون العدل والصدق والإحسان حسن عند بعض العقول قبيحا عند بعضها كما يكون اللون الأسود مشتهى حسنا موافقا لبعض الناس مبغوضا لبعضهم ومن اعتبر هذا بهذا فقد خرج واعتبر الشيء بما لا يصح بعضه به ويؤيد هذا الوجه العشرون أن العقل إذا حكم بقبح الكذب والظلم والفواحش فإنه لا يختلف حكمه بذلك في حق نفسه ولا غيره بل يعلم أن كل عقل يستقبحها وإن كان يرتكبها لحاجته أو جهله، فكما أصاب في استقباحها أصاب في نسبة القبح إلى ذاتها وأصاب في حكمه بقبحها مطلقا ومن غلطه في بعض هذه الأحكام فهو الغالط عليه وهذا بخلاف ما إذا حكم باستحسان مطعم أو ملبس أو مسكن أو لون فإنه يعلم أن غيره يحكم باستحسان غيره وأن هذا مما يختلف باختلاف العوائد والأمم والأشخاص فلا يحكم به حكما كليا إلا حيث يعلم أنه لا يختلف كما يحكم حكما كليا بأن كل ضمآن يستحسن شرب الماء ما لم يمنع منه مانع وكل مقرور يستحسن لباس ما فيه دفئه ما لم يمنع منه مانع وكذلك كل جائع يستحسن ما يدفع به ثورة الجوع فهذا حكم كلي في هذه الأمور المحسوسة لا غلط فيه مع كون المحسوسات عرضة لاختلاف الناس في استحسانها واستقباحها بحسب الأغراض والعوائد والإلف فما الظن بالأمور الكليات العقلية التي لا تختلف إنما هي نفي وإثبات الوجه الحادي والعشرون قولكم من مثارات الغلط أن هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة بل لا يخطر بالبال فيقضي بالقبح مطلقا لاستيلاء قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وغفلته عن الكذب الذي يستفاد به عصمه دم نبي أولي وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مدة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه الغرس في قلبه استقباح منفر إلى آخره فمضمونه بعد الإطالة أنه لو كان الكذب قبيحا لذاته لما تخلف عنه القبح ولكنه يتخلف إذا تضمن اسم دم نبي أولي ففي هذه الحالة ونحوها لا يكون قبيحا ويحالة نادرة لا تكاد تخطور بالبال فيقضي العقل بقبح الكذب مطلقا ويغفل عن هذه الحالة ويتنافي حكمه بقبحه مطلقا ثم يترك وينشأ على ذلك الاعتقاد فيظن أن قبحه لذاته مطلقا وليس كذلك وهذا بعد تسليمه لا يمنع كونه قبيحا لذاته وإن تخلف القبح عنه لمعارض راجح كما أن الاغتذاء بالميتة والدم ولحم الخنزير يوجب نباتا خبيثا وإن تخلف عنه ذلك عند المخمصة كيف وقد بينا أن القبح لا يتخلف عن الكذب اصلا وأما إذا تضمن عصمة ولي فالحسن إنما هو التعريض والصدق لا يقبح أبدا وإنما القبيح الإعلام به وفرق بين الخبر والإخبار فالقبح إنما وقع في الإخبار لا في الخبر ولو سلمنا ذلك كله فتخلف الحكم العقلي لقيام مانع أو لفوات شرط غير مستنكر فهذه شبهة من أضعف الشبه وحسبك ضعفا بحكم إنما يستند إليها وإلى أمثالها الوجه الثاني والعشرون أن الوهم قد سبق إلى العكس كمن يرى شيئا مقرونا بشيء فيظن الشيء لا محالة مقرونا به مطلقا ولا يدري أن الأخص أبدا مقرونا بالأعم من غير عكس وتمثيلكم ذلك بنفرة السليم من الحبل المرقش ونفور الطمع عن العسل إذا شبه بالعادرة إلى آخر ما ذكرتم من الأمثال كنفرة الطبع عن الحسناء ذات الاسم القبيح ونفرة الرجل عن البيت الذي فيه الميت ونفرة كثير من الناس عن الأقوال الصحيحة التي تضاف إلى من يسيئون الظن بهم فنحن لا ننكر أن للوهم تأثيرا في النفوس وفي الحب والبغض بل هو غالب على أكثر النفوس في كثير من الأحوال ولكن إذا سلط عليه العقل الصريح تبين غلطه وأن ما حكم به إنما هو موهوم لا معقول كما إذا سلط العقل الصريح والحس على الحبل المرقش تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها الوهم الباطل وكذلك إذا سلط الذوق والعقل على العسل تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها الوهم الكاذب وإذا تأمل الطرف محاسن الجميلة البديعة الجمال تبين أن نفرته عنها لقبح اسمها وهم فاسد وإذا سلط العقل الصريح على الميت تبين أن نفره الرجل عنه لتوهم حركته وثورانه خيال باطل ووهم فاسد وهكذا نظائر ذلك أفترى يلزم من هذا أن إذا سلطنا العقل الصريح على الكذب والظلم والفواحش والإساءة إلى الناس وكفران النعم وضرب الوالدين والمبالغة في إهانتهما وسبهما وامثال ذلك تبين أن حكمه بقبحها وهم منه ليكون نظير ما ذكرتم من الأمثلة؟ وهل في الاعتبار أفسد من اعتباركم هذا؟ فإن الحكم فيما ذكرتم قد تبين بالعقل الصريح والحس أنه حكم وهمي ونحن لا ننازع فيه ولا عاقل لأن لما سلطنا عليه العقل والحس ظهر ان مستنده الوهم وأما في القضايا التي ركب في العقول والفطر حسنها وقبحها فإن إذا سلطل العقل الصريح عليها لم يحكم لها بخلاف ما هي عليه أبدا إلا ان يلجاوا إلى دبوس الشلاق وهو الصدق المتضمن هلاك ولي والكذب المتضمن عصمته وليس معكم ما تصولون به سواه وقد بينا حقيقة الأمر فيه بما فيه كفاية وحتى لو كان الأمر فيهما كما ذكرتم قطعا لم يجز أن يبطل بهما ما ركبه الله في العقول والفطر وأنزمها إياه التزاما انفكاك لها عنه من استحسان الحسن واستقباح القبيح والحكم بقبحه والتفرقة العقلية التابعة لدواتهما وأوصافهما بينهما وقد أنكر الله سبحانه على العقول التي جوزت أن يجعل الله فاعل القبيح وفاعل الحسن سواء ونزه نفسه عن هذا الظن وعن نسبة هذا الحكم الباطل إليه ولولا أن ذلك قبيح عقلا لما انكره على العقول التي جوزتها فإن الإنكار إنما كان يتوجه عليهم بمجرد الشرع والخبر لا بإفساد ما ظنوه عقلا ولا يقال فلو كان هذا الحكم باطلا قطعا لما جوزه أولئك العقلاء لأن هذا احتجاج بعقول أهل الشرك الفاسدة التي عابها الله وشهد عليهم بأنهم لا يعقلون وشهدوا على أنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا في أصحاب السعير وهل يقال إن استحسان عبادة الأصنام بعقولهم واستحسان التثليث والسجود للقمر وعبادة النار وتعظيم الصليب يدل على حسنها لاستحسان بعض العقلاء لها فإن قيل فهذا حجة عليكم فإن عقول هؤلاء قد قضت بحسنها وهي أقبح القبائح قيل ما مثلنا ومثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إذا كان الاحول يرى القمر اثنين لم يبق لنا وثوق برؤية الصحيح العينين له واحدة وإن كان المحرور يجد طعم الماء العذب والعسل مرضا لم يبق لنا وثوق بكون صحيح الفم يذوقه عذبا وحلوا وإذا كان صاحب الفهم السقيم يعيب القول الصحيح ويشهد ببطلانه لم يبق لنا وثوق بشهادة صاحب الفهم المستقيم بصحته إلى أمثال ذلك فإذا كانت فطرة أمة من الأمم وشرذمة من الناس وعقولهم قد فسدت فهل يلزم من هذا إبطال شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة؟ ولو صح لكم هذا الاعتراض لبطل استدلالكم على كل منازع لكم في كل مسألة؟ فإنه عاقل وقد شهد عقله بها بخلاف قولكم وكفى بهذا فسادا ومطلانا وكفى برد العقول وسائل العقلاء له والحمد لله رب العالمين الوجه الثالث والعشرون قولكم إن الملك العظيم إذا رأى مسكينا مشرفا على الهلاك استحسن إنقاذ والسبب في ذلك دفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه إلى آخره كلام في غاية الفساد فإن مضمونه أن هذا الإحسان العظيم والتنزل من مثل هذا الملك القادر إلى الإحسان إلى مجهود مضرور قد مسه الضر وتقطعت به الأسباب وانقطعت به الحيل ليس فعلا حسنا في نفسه ولا فرق عند العقل بين ذلك وبين أن يلقي عليه حجرا يغرقه وإنما مال إليه طبعه لرقة الجنسية ولتصويده نفسه في تلك الحال واحتياجه إلى من ينقذه وإلا فلو جردنا النظر إلى ذات الفعل وضربنا صفحا عن لوازمه وما يقترن به ويبعث عليه لم يقضي العقل بحسنه ولم يفرق بينه وبين إلقاء حجر عليه حتى يغرقه فهذا قول يكفي في فساده مجرد تصوره وليس في المقدمات البديهية ما هو أجلى وأوضح من كون مثل هذا الفعل حسنا لذاته حتى يحتج بها عليه فإن الاحتجاج إنما يكون بالأوضح على الأخفى فإذا كان المطلوب المستدل عليه أوضح من الدليل كان الاستدلال عناء وكلفة ولكن تصور الدعوى ومقابلتها تصويرا مجردا ويعرضان على العقول التي لم يسبق إليها تقليد الآراء ولم يتواطأ عليها ويتلقاها صاغر عن كابر وولد عن والد حتى نشأت معها بنشوئها فهي تسعى في نصرتها بما دب ودرج من الأدلة لاعتقادها أولا أنها حق في نفسها لإحسانها الظن بأربابها فلو تجردت من حب من والته وبغض من خالفته وجردت النظر وصابرت العلم وتابعت المسير في المسألة إلى آخرها لاوشك أن تعلم الحق من الباطل ولكن حبك الشيء يعمي ويصم والناظر بعين البغض يرى المحاسن مساوئ هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه فكيف في إدراك البصيرة لا سيما إذا صادف مشكلة فهذه بلية أكثر العالم فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا الوجه الرابع والعشرون أن اقتران هذه الأمور التي ذكرتموها من رقة الجنسية وتصور نفسه بصورة من يريد إنقاذه ونحوها هي أمور تقترن بهذا الإحسان فيقوى الباعث على فعله ولا يوجب تجرده عن وصف يقتضي حسنه وألا تكون ذاته مقتضية لحسنه وإن اقترن بفاعله هذه الأمور وما مثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إن تناول الأطعمة والأغذية والأدوية ليس حسنا لذاته فإنه يقترن بتناولها من لذعة المضرة لفم المعدة ما يوجب نزوعها إلى طلب الغذاء لقيام البنيه وكذلك الأدوية وغيرها ومعلوم أن هذه البواعث والدواعي وأسباب الميول لا تنافي الاقتضاء الذاتي وقيام الصفات التي تقتضي الانتفاع بها فكذلك تلك البواعث والدواعي وأسباب الميول التي تحصل لفاعل الإحسان ومنقذ الغريق والحريق ومنج الهالك لا تنافي ما عليه هذه الأفعال في ذواتها من الصفات التي ترتضي حسنها وقبح أرض دهدها هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر